وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مريم إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ترى؟ من هي صاحبه هذا الاصطفاء وهذا التكريم؟ من هي مريم؟ تلك التي اصطفاها الرب على نساء العالمين وجعلها من خير النساء اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل السيدة مريم العذراء عليها السلام اشار الى خيريتها على نساء العالمين انضم اليها في هذه الخيرية والفضل نساء فاضلات مؤمنات عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الجنة خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة بن خويلد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 وخصال البر والتقوى فلقد كمل عقل مريم لان الله تعالى اجرى لها خارقة في ولادتها بعيسى عليه السلام وكمل عقل آسية امرأة فرعون لانها اختارت الايمان بالله تعالى رغم انها امرأة لأظلم حاكم واعتى كافر الذي ادعى الالوهيه والربوبية ولعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل على باقي النساء كفضل الثريد على باقي الطعام فرضي الله تعالى عن جميع سيداتي نساء المؤمنين اذا فضل الله تعالى مريم على نساء العالمين وجعلها من افضل النساء وهي ضمن خمس نساء ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضلهن على باقي النساء المؤمنات آسيه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 بل هما صديقتان ووليتان من اولياء الله تعالى مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يأكلان الطعام. أنظر كيف نبين لهم الآيات ثم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 سيجلب لها كثيرا من التهم والطعن في نفسها وهي الطاهره العفيفه وقد اشتد عليها ذلك عندما وقع الامر وكيف لا تحمل هما والناس سينظرون اليها على انها امراه فاسقه على انها امراه بغي وجالبه العار لاهل بيت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 جعفر عمرو بن العاص قدم من مكه واخبرني ان المسلمين يقولون في عيسى وامه مريم قولا عظيما اما تقولون يا عظيم الحبشه بل نقول بالمسيح ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العدراء البتول ام المسيح سيده نساء العالمين التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد فحملت بعيسى من نفخه كما خلق ادم بيده ان الله لم ينس السيدة العذراء مريم عليه السلام بل كافى ربنا سبحانه وتعالى هذه الصديقة بان جعلها اشهر امرأة في التاريخ لا يجهل اسمها وقصتها اكثر اهل الارض حتى في زماننا هذا كيف لا توصف السيدة مريم بالصديقه، وقد انجبت كلمة الله عيسى بن مريم عليه السلام واي صدق اعظم من كلمات الله وهل ياتي الصدق من غير صادق او صديقه فماذا ترتب على اصطفاء مريم واختيارها عليها ان تقابل هذا الاصطفاء بالشكر وشكرها يكون بالاكثار من القنوت والعباده ولهذا قالت لها الملائكه يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع راكعين اقنطي لربك اديني طاعته مع خشوع استمري على ذلك اخلصي في العبادة والخضوع لله والسجود والركوع معروفان هما ركناني من اركان الصلاة ويحتمل ان يكون المراد من ذلك كله ان تؤمر بالاكثار من الصلاة فهي قد امرت باركانها ان تحافظ عليها فكانت كذلك عليها السلام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 ستواجه تهما باطله ظالمه قد تعجز النفس عن الصمود امام هولها لا سيما على انثى من نسل نبوة مصطفاة زكية مطهرة وامامها مهمة عظيمة وهي كفالة المسيح عيسى عليه السلام الى سن البلوغ فكانت الوصية من الله تعالى بالاستعانة على قضاء هذه المدة بالطاعة والعبادة وعدم الانصراف الى مناقشة كل من يفتري عليها او يجادلها بالباطل لان المهمة اكبر من ذلك بكثير لان المهمة اكبر من تلك التخرصات التي يقولها اعداء الله وعيسى عليه السلام يبدو حضوره واقعا في هذه الايه اذ هو محورها حيث تنصرف امه للعبادة والطاعة وتربية المسيح على هذا السلوك الايماني لقد نزلت الملائكة من السماء بخبر الاصطفاء ثم تم تحديد تكاليف الاصطفاء وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم أقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين كم في الآية من المعطيات المهمة فلنتأمل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 حينها ندرك شديد الاهتمام الرباني وعظيم العنايه الالهيه بما ياتي به عيسى نعم فكل هذه العنايه لم تكن لمريم على وجه التحديد بل هي للسيده العذراء وابنها عيسى المسيح